يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون 114. ولحم طير مما يشتهون 115. وحور عيد 116. كأمثال اللؤلؤ المكنون 117. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا وإلا قيلا سلاما سلاما 118. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود 110. وطلح منضود وظل ممدود 112. وماء مسكوب 119. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة 112. إنا أنشأناهن إن شاء 113. فجعلناهن رُبًا أَثْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ إِثْمُهُمْ وَحَمِيمُ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ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 لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم